يا سني يا ليجى رحت مش ينفرج من معانج وجربي رحم محفز واللعبة والضرج ما شابك إلا ورحت لما شاب الهدى ذلي هفي وبيبي كدني موكال براس الرجم لاجيته ما فارق منه بل عله الليبي اللي يلعب يا طفل عب الطفل في بيته والوجد والشوق والحرمان يسري بي يا اللي قلبي راحت القلب وجمتا مش ينفعك الليل معاناتي وجع لي روح المحب ما شابك الا وراه دم حاجه بي اندى <تصفيق> يا زين طول الصبر ما عاد قويتا وانا بشر والبشر ما يعلم الغيب الصبر زواد يا جيلي يا اللي جرحت القلب و مش ينفرك من معامتي وتعذيلي ارحم محبت ولع ذك وضريته ما شابك الا وراه تهم حبيبي الناس تركت En dan